الذين امتحن الله قلوبهم للتقواه لهم أوفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو ان لَا بُرُوحَ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ إِن جَاءَ 119. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 110. وعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولا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 أئلة أمر الله، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فاصلحو بينهما بالعدل واقصطو، إن الله يحب المقسطين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 خيراً منهم، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بأسر الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فعلائكه الظالم يأ. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا 112. أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا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 مَنْ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ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 111. وعليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون